بالقول كجهر بعضكم لبعض ولا تجاهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغض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 من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولونهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم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 ولكن الله حبب إليكم لينان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون أضلَمَ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِعْطَاءٌ فَتَالَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُ فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ أَيْنَ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 خير منهم ولا نساء من نساء ان عسى عسى ان يكن خيرا نابذوا بل القام بيس الاسم الفسوق بعد ديمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أنت الله إن الله ياكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم فاخير قالت العرب آ لَمْ لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل لي مان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يردكم من أعمالكم شيء رفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أَلاَ إِنَّهُمْ الصَّادِقُونَ قُلْ تُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَمُنُّ عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لليمان إن كنتم صادقين مغيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون